الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن احتداء من هده وسمع سنته إلى يوم الزين من الكلام بما يتعلق في نداء الله لعباده المؤمنين أن يقتصفوا بالفقوى وأن يأمروا بما قدموه لمنازلهم المقبلة وأن يعلموا أن الله خبير لما يعملوه قدم شيء من ذلك على قومه جل وعلا يا ريه الذين آمنوا الله وانتنظر نفس قدمت لغز واشق الله إن الله خبير مما تعملون هذا النداء الخروج من المتلم أن يكون سريع سلدي له هذا قام بهذا اطاع من المورد الكريم الذي سعاده العظيم ورفته وكرامته بكل الحروف وتقرب بطاعه الله جل وعلا وانصاع لامرهم وانثرا فالله لما دعا عباده المدير لهذه الدعوة الدعوة حذرهم أن يكونوا كأولئك المفرطين الذين اكتروا حب الدنيا والرابة في متاعها والتنافت في شأنها عن طاعة الله جل وعلا فلاش لله سبحانه واكرمه الى حل من قوته ومن اوكل الى نفسه فقد ضاع يقول جل وعلا فمسي الله. لا تكون كنذير ما هو سيعذب المغترب ولاك هول لذلك إما أن يكون الإنسان متقير لربه مستعدا بالعمل الصالح ناظر فيما أعده يوم غده من أعمال صالحة فيفرح ذلك ويزداد فرحا العمل وإن تكون الأخرى يخشى العاقلة ويبادل لتوبة من الله ويُحَذِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ أَن يَقُولُوا لِمَنْ لَا يَنفَعُهُمْ شَرٌّ وَلَا دَوَاءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِكَيْلَا يَعْلَمَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشِّرْكَاتِ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا عَمِلُوا لَا يَنفَعُهُمْ شَرٌّ وَلَا دَوَاءٌ إِلَّا مَا هل الذي نعمه لا نستطيع إحصاءها يستحق أن ينساه العباد وهو إذا نسوه إنما أضاعوا ربتهم وطرطوا في أسماد سعادتهم وسلطوا عدوهم عليهم فكان فيهم من الذين يخدمون غيوثهم بأنجيهم أسأل الله الآفية هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم الله بشأن والسيان الهنية أنفسهم فلن يستعدون لما يطلقها ولن يتحديئوا بالأعمال التي تنزوا بها من عذاب الله نسوها طيّوا لها اسماد الهلاك ويسروا لها وسائل الدمار وقدّموا ربا الشيطان والرياض بالله على ربا الله صلى الله عليه وسلم لما نسوا الله فلم يعملوا بطاعة ولم يؤدوا فراء رجين اعملوا صاررهم واصم انامهم فلتوا عن فردهم فلم يعملوا لها ولم يستعدوا بأي شيء يمديها يوم العرض والجساد يوم تطالروا صحف لأهل السعادة بألمانهم ولأهل الشقاة بشمالهم نسأل الله العافية. هؤلاء المفرطون الذين نتوا امر الله وانسا نقصد بالمسيان بسهول الذي يعفو الله جل وعلا من صاحبه وانسا نقصد بالمسيان الاعرام والاغذار عن امر الله وتركه وراها اللهول بدون مباراه فات مره نيشان الانفوس ولا هادي ذهب الاحمدي بخطب غير فائده ان سجلت خروج عن طاعه الله فما الخصقه هو الخروج عن طاعه الله الى معاصي وارتك بما حرم. ثم بجل جنب على ان اهل الفقوى ونمر فيما يقدمناه من غجل ليزيد الاعمال الصامحة ثمية وتوثيرا للأخذ بأثبات حياطتها والمحاضرات عليها هؤلاء لا يستمون مع اولئك أما ليسان الله وهو غير حقيق بالمسيان فإذا نعنه جل وعلا فأخذ من عبده أن يكون ذاكر الله طائعا له, له مضجلا على أثبات مرآته متجنبا أسماب مبتاقبه وعنقابه يقول جل على لا يستمي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستمي من في معين وعبد في أمس وحضور لا يستمي من يذكر عليه من كل ماك يهامرونه بها في المنازل العالية والفوز بالنزل الجنة والنجاة من النار لا يستوي هؤلاء مع اولئك الذين النار يعرون على ذو وعالية لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة لا جد كأنه لا يستوي ذو النعمة العادة لخطرها لا يرسوي صاحب العمر الصالح والمسابقة الى مرات الله وجنة مع اولئك الذي انباحت له معصية للخنصها وانت يرسى له امر خبيث اقدم عليه وإن ظهر إلى هدى وفراح أعرى كأنك في أدنه وأقرى هل يستم من يأمر بالعزل والإجسان ومن يأمر بالفسق والحسيان هل يستم من يجيب داعيا الفراح إلى مادا ونادي حيء على الصلاة حيء على الطلاة من لا تنع لدى راق به درعى. وحرج من هذا النداء لا يرسل أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هو بالفوج أصحاب الجنة هو البائزون فمن زحزح عن المال ووزل الجنة فقد فان إذا عالوا مني الله أن يحتار لنفسه ما يشاء من المنازل وليس في الاخره سوى الله العزيز هي التي لا يغنا شبابها داخليا ولا تبلى ثياب ولا تتكدر صفو عيشا ولا هم فيها ان الله سعاده بخلوج النما وتباعدا فيها ما له من زلات من ماكل وما شارب وملابس وما وسرور دائم ومنهرة اخرى الا ما هي عذاب العليم وظلم وغم وعياذ بالله وشر وبلاء وشر فأنت أخي المسلم في مكان تستطيع أن تستعد لإحدى المنزلتين والمنزلة الكريمة المنزلة التي فيها السعادة والنجاة والسرور لا تحتاج إلى كثير بذل ولا إلى عوين عمل وعناه وانما سأته الى توبه من الذنوب واقبال على الرب الرحيم واداء لهذه الفرائض ثم ارسل عروا في الاخره فتجنب على الاشتعالات النير ورضى العباد لا يستوي اصحاب الناب واصحاب الجنة. اصحاب الجنة مفائزون. ما عليك يا اخي. اذا وفقت الله جدا وعلا. الا ان تأخذ باسباب الفوز من وهو المحاضرة على شعار الدين. وتجنب المعاطر. وفي هذه الايام المباركة والليام الشريفة. هذه اقتداء من الله له ما تقدر من غرفه وما ترخر فقد كان إذا دخلت العجر الأراقل من غنظان ضرر وشد الإعزاء ورحيها ليلة وهجر النفاة مع الله رضى له الدول ولما قدره لما قدره ليرفوق بمشته. لان الله غفر له ما تقدم وما تأخر. قال عليه السلام. افضله الحب ان اكون عبدا شكورة. فانت يا اخير المسلم. اذا مستخل طاعة من طاعة ربك. او يمرك في هذا البيت العديد. او الاستعرض بالاعبال الصالحة عليه الالي الليل المباركة. فإنها نعمة عظيمة وعظم عطاء جديد وكرامة من الله جل وعلا أكرمك بها ألا تشكر ربك على هذا التوفير وكثير من العباد الله في مثل هذه الليالي الشريفة في حمعة الرهيلة الغالي وفي بحر من الفسق والفجور يتغلقون فرفوك جل وعلا ربط بك وحماس وادماك الى هارير لحاضي الكلمة المقدسة على تشكر الله على هذا التوفير وتحمده جل وعلا على هذا التنسير وتعذمك صادقا ان لا تختلف لم بنتعلم وان لا على خطيئة تتنفها وان لا تغفل عن طاعة تستطيع عملها الى بعض عن هنالك وعزمك عليه فإن الله جل وعلا هو الذي هي منه التوفيق وتيسير وهو الهاجي الى الزوائد الزجيل عليك ان تسأله وان تسلق في سؤاله وتعقض العجلة ثم أسلسلوا منهي وأمره الهدى كل شيء له جل وعلا له الخالق والعمر ربيبه جل وعلا تصنيف كل شيء وهو موقع للورقون ولذلك كان سيد الخالق محمد صلى الله عليه وسلم يفكر في دعاءه أريا حولا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مع أن الله عاثر ومع أن الله غفره يوم ذوبه ثلجها متقظا رها فهل يرضى بك يا رسول الله نكون على خوف كبير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع يغفر من هذا دعاء فقيل له ادى خواف وان شرطون الله على وما يؤمنوني وقلوب العباد بيرضعني من الاصابر الرحمن. اذا فلا يغتير العقل بعقله. ولا يغتير المناظب على العبادة بعبادته وعمله. ولا يغتير بسني بتجارب سين نصف النواة والنباية انه جمع وعلا وكم من زيال بعد عمر طويل وكم المنحريف وهو دور عكلا وكم وكم ان لله في هذه الحياة عبرا كثيرة ان لهذه الحياة وما فيها من الابتلال والعبر وملكيرات ذكرى لمن ألقى السمع وهو الشريف فياليها المجلد إياك ان تغتر وإياك أن تعمل من ذكر الله فإن قولنا الأمن ومكر الله فأخذهم الله جل وعلا على غره فخسروا الدنيا من آخره إن ربنا جل وعلا إذا دعانا بهذا الهداء الكريم يجب علينا أن ننبي الدعوة وأن تنشط عن بلدنا فإذا الكريم الأكرم إذا دعا العبادة إلا ما يدعوهم لما يطلقهم ويحييهم لما ينجيهم من علاة الله ويطرقهم إلى الوامر لما بالهباعين بينهم وبين منازل أعدائهم فرقوا الدعوة عليهم والمسيون وشذلوا عن السواعج واتقلوا من هذه الليالي المقبلة والأيام ميدانا للتسارق ومكانا للمجاة ومجالا للمرابحة ورفقوا الولي الكريم مهما عنكم يرطيكم عطاءا جزلا لأنهم الذين يجلوا على لا حد ولا ينقص مالك من خزاله. فيا عليها الناس اخلص لله العمل واسعوا الجاهدين بنجاة اهدودكم. اللهم يا حليو يا كريو يا كريو يا جواد اذكر لما في غرف لك اجمعين ورحمنا برحمتك التي وفعت كل جديد لانك ارحم ورحمين اللهم يا من بيديك تسريك الأمور يا مقلب القلوب سبت قلوبنا على جينك اللهم يا اله العالمين ارزكنا خوفك ورجاءك تسلم العلامية واجعل يا الهنا فيما بيننا وبينك اصبرنا راهينا يا للجلال والذكرام اللهم إنا نعلم لك من سوء المنقذ اللهم إنا نعلم من سوء العاقبة يا أكرم الأكرمين ربنا عليك توكلنا وإليك ألبنا وإليك بطير اللهم لا ترل لنا ولا تفضحنا يومك لما احتروا لك الصدور لك القمور اللهم يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين قلت با قولك الحق <تصفيق> اضعون لنا استجدناكم اللهم انا نضعوك ونستغيثك ونستجن بك من فيئات اعمالنا وخطايانا وعلمنا الشيطان الرجيم فاجرنا من مؤذلات الكثن واحفرنا من بين ايدينا ومن خلقنا وعن ايماننا وعن كبارنا يا اكرم الارضاء اللهم احينا مسلمين وآبينا مسلمين للغير خدايا أو المسلمين اللهم انت اللهم على اله انه لا اله الا انه الكريم جواز الناجد انت الا الكريم وعفو عنا وعافو نعافنا علينا واشيق اصبح وفلحنا بنزلياتنا يا رب العالمي اللهم قبل المسلمين والمسلمان والمسلمين والمؤلاء الدون اخيى منه الله اللهم لا تستمت عائلنا لذنوبنا اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا اللهم اغذر لنا ظلوا ولي بلينا اللهم يغذر لأواتنا أجنعين وأصلح لرابينا يا رب العالمين اللهم ارحم المسلمين في كل مكان اللهم ارحم المسلمين في كل مكان اللهم امن تقيرهم واجعل جائعا وقت عاد في كل مكان اللهم احفظ حاله الامه الاسلاميه اللهم احفظ حاله الامه الاسلاميه في كل مكان اللهم استعملهم فيما يرضيك وجلل معادنا بسخطك و خلمتهم على الحق. والروح والتعامل على ذلك والتقوى. والسلام على والعدوان. يا رحمة الله أخمين. اللهم اطلح بهم بلادهم. وعملك بكل مسام. اللهم انطرهم بالحق ورسل الحق بهم. واعرض بهم كلمة يا رحمة الله أخمين. اللهم خص بلادنا هذه. بمزيد من الخير ورغة العنش والأمن والأمان والرسلان. وحفوا ملاة امرها. واهدهم افراضة المستقيم. وافلحهم وافلح بهم. ويطروا الحق بهم ويطرهم به. واجعلهم دعاة للفضيلة والحق. انصار للدعاة اليك. معينين على كل خير. متعاوننا اهل الحق والصلاح للمجل الانجل اكرام. اللهم امدهم رفوع وطارنا. وافلح لهم امتنا في كل مكان. اللهم يطرق بهم هذه البلاد وحفظهم. اشترنا عنها يا رفض الرحيم. اللهم امن ذنهم. جميعا قابل في بيادنا. ارضاتهم اليها من حاج ومعتبر المزائر. يا رفض العالمين. اللهم كافرهم يا خي يا قيوم. على ذلك بالعز والتركين في ظل كلمة الاخلاف كلمة السوحيد واعز به في ذك يا رب العالمين وعفقنا وعياهم لما ينقربنا اليك ونباعدنا عن سخطك اللهم إما نشألك عن تنطر المجاهدين في السبيل وأن تُعادلهم بالمصر والسنكين وأن تُذل أعداهم أعداء دين اللهم انصرهم على الأعداء ومن فيهم من رقاضهم وأموالهم العدل في أمطارهم وإصبر العادة العداء عنها اللهم عاجلهم يا حيدي يا حيوة لنصر المؤذر وعالما في أعداء الأعداء الدين من اللحود والمجوز وعلى صار وعلى تنهيم عجاء لبا قدرتك وعلم قصفك وعلم عقادك يا رحم الراحمين وآخر الله وبركة العالمين وصل الله على النبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدات هاته الى عبدين